يسر أكوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة أن يقدموا لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهر عنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا الحال إن الله كان عليكم أقيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم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 وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العظيم أن يجير من عذاب النار نحمده جل وعلا أن جمعنا في هذه الغرف المباركات ونسأله سبحانه وكما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخين ومع صحابته الغول الميمين. نلتقي مع حصة جديدة من حصة العقيدة ألاه شرح متن الأصول الثلاثة ووصلنا الفل لله تعالى بعدما تكلم الشيخ عن الأربع مسائل وصلنا إلى الدليل على المسائل الأربع التي أعطاه إياها طيب إن شاء الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر قوله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى نهاية الصورة استدل المصنف رحمه الله على هذه المسائل الأربع بصورة عظيمة لا تزيد على ثلاث آيات وهي صورة العصر فالمسألة الأولى والتانية في قوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الإيمان لا يكون صحيحا والعمل لا يكون صالحا إلا بالعلم إلا بالعلم بأن يعبد الله جل وعلا على بصيرة وأما المسألة الثالثة جاءت في قوله تعالى وطوا صوب وأما الرابعة في قوله تعالى وطوا صوب الصبر ها بالصبر طيب وقوله تعالى والله ها هذه واو تكون ماذا وهو ماذا والله عصر <تصفيق> ماذا والله عصر لا, لا يا اخوه اه واو نعم واو القسم جيد واو القسم احسنت والمقسم به هو ماذا والمقسم به هو ماذا هو العصر تمام والمقسم به هو العصر نهي والمراد بالعصر هو الزمن الذي تقع فيه الأحداث من خير أو شر ليس صلاة العصر لا ليس الصلاة المقصود بالعصر هو صلاة العصر لا المقصود بالعصر هو الزمن الذي تقع فيه الأحداث من خير أو شر من خير أو شر أقصر الله به جل وعلا لأن أفعال الناس وتصرفاتهم كلها تقع في هذا الزمن ها فهو ضرف يودعه العباد أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فهو جدي أن يقسم به وقيل يعني هناك قبل آخر قيل والعصر ما بعد العشر وهو آخر نهار وهذاك كذلك من ذهب إلى ما ذهبت إليه الأخت المقصود بالعصر هو الصلاة العصر والأول هو الأظهر في معنى الآية والله تعالى أعلم إذا المقصود بالعصر هو الزمن الذي تقع فيه الأحداث الزمن الذي تقع فيه الأحداث جيد والعصر قلنا لواباو القسم والعصر المقسم به هو العصر المقسم به هو العصر طيب نعم وجواب القسم جواب القسم هو ماذا هو إن الإنسان لفي خسر فالله جل وعلا يقسم الله جل وعلا يقسم سبحانه على أن الإنسان لفي خسن إلا من طبعا على أن الإنسان في خسن والالف واللام هنا للاستغراق والشمول، آه؟ تستغرق كل جنس الإنسان وتشمل كل جنس الإنسان بدليل ماذا؟ الاستثناء الذي سيأتي بعده، أي كل إنسا كل إنسان في خس، أي كل إنسان في خس، كقوله تعالى وخلق ل إنسان ضعيفة. وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا والخسر والعياذ بالله الخسر والهلاك والهلكة لأن حياة الإنسان هي رأس ماله هي رأس ماله فإذا نات ولم يؤمن ولم يعمل صالحا خسر كل الخسران نعود بالله من الخسارة هذه الخسارة أما الخسارات المادية في مشروع انتشار أو شيء من هذا القبيل فهذه أهوى لأن المال إذا ذهب سيعود لكن الخسارة الحقيقية هي خسارة العمر خسارة الأعمال ولم يبين هنا نوع الخسران في أي شيء بل أطلق ليعم يعني خسارة خسارة عامة فقد يكون مطلقا كحالي خسر الدنيا والآخرة كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسر من بعض دون بعض فقال تعالى قد خسر الذين قد خسر على زادة بالله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الذين كذبوا بلقاء الله المستعان الذين كذبوا بلقاء الله, الله, كذبوا بلقاء الله خسارتهم أفدح كذلك قد يستفاد من مفهوم الآية أن الخسران قد يكون بالكفر وحياكم الله أن الخسران قد يكون بالكفر لا لأن شركت لا يعبطن عملك ولا تكونن من الخاسين وقد يكون بطرق العمل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقوله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خاسر قصرانا مبينة ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون كل هذه من أنواع الخسارة ومن أنواع الخسران كذلك يكون الخسران بترك التواصب الحق كلية أو التواصب الباطل وليس بعد الحق إلا الضلال وقد يكون بترك التواصب الصبر كلية أو بالوقوع في الهلع والجزع قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف به وإن صابته فتنة إن قلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نعوذ بالله من الخسار ومن الخسران المبين والمقصود هو أن الإنسان في خسر مهنا كطر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من اتصف بالصفات الأربعة فعلى الإنسان أن يتأمل حاله ويعلم يقينا أنه لا نجاة للعبد من الخسران إلا بهذا الطريق الذي رسمه الله تعالى قوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا هذا هو الوصف الأول لمن يسلم من الخصار وهو وصف الإيمان, وصف الإيمان والمعنى إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وهو الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وكل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحاء ما المقصود بالعمل الصالح ما المقصود بالعمل الصالح يعني المقصود بالعمل الصالح أه كل أفعال الخير سواء الظاهرة أو الباطنة وسواء كانت متعلقة بحقوق الله تعالى أو متعلقة بحقوق العباد نعم أو متعلقة بحقوق العباد وسواء كانت من قبيل الواجب. أو كانت من قبيل المستحب إذا كانت خالصة صوابا إذا كانت خالصة صوابا قال الشافعي رحمه الله وقبل هذا الدليل هناك قول تعالى وتواصل بالحق المراود بالحق هو ما تقدم من الإيمان بالله والعمل الصالح والطراص بالصبر ويدخل في جميع أنواع الصبر الصبر على أطاعة على طاعة الله كم هي أنواع الصبر الله يا أخوة كم هي أنواع الصبر كم هي أنواع الصبر, كم هي أنواع الصبر؟, كم هي أنواع الصبر؟ إذا كنتم معنا فأجيبوا الله يكرمكم أرواع الصبر كم هناك من قال نوعان أه؟ ثلاث ثلاث صبر على ماذا صبر على طاعة الله Sabun alatarat il الله wa' edha' ifara' il-lihi. Wa' samon nafsa وكذلك من الصبر الصبر على أقدار الله الله يكرمك الصبر على أقدار الله لو قدر الله عليك شيء يريد أن تصبر نعم. صبر على البلاء صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على البلاء والمصائب التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا هذا الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله تعالى لو ما أنزل الله على خلق إلا هذه الصورة لكفتهم يعني ما قول الشافعي لو ما أنزل الله ها؟ لو أن الله عز وجل ما أنزل للبشرية من هاجل ولا جعل لهم طريقا إلا هذه الصورة القصيرة ها دات الثلاث الآيات لكانت كانت كافية لماذا لأن هذه الصورة رصمت المنهج ال الذي شرعه الله جل وعلا أو شرعه الله تعالى طريق النجاة وهو الإيمان والعمل الصالح والتواصيل الحق والتواصيل الصبر. فهذه الأمور الأربع تحصل بها النجاة إذن قلنا هذه الصورة رسمت المنهجة الذي شرعه الله تعالى طريقا للنجاد وهو الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهذه الأمور الأربعة التي تحصل بها النجاد فلو أن الله تعالى ما أنزل إلا هذه الصورة لكان من أراد الله هدايته يعرف أنه لا نجاة له إلا بالإيمان والعمل الصالح والطواص بالحق والطواص بالصبر وهذا من الإعجاز الذي لا يقرر عليه إلا الله سبحانه وتعالى آية واحدة تبين وظيفة الأمة الإسلامية آية واحدة تبين وظيفة الأمة الإسلامية لا إله إلا الله كما تبين وظيفة كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية هي ماذا؟ هي التواصل الحق هل تتواصل أمة اليوم بالحق؟ أين نحن من التواصل الحق؟ ها؟ هل يوصل واحد منا أخاه بالحق أين نحن من هذه الآية أين الأمة اليوم من هذه الآية هل نتواصى بالصبر يعني لو جاء عندك أخ يشكو إليك معاناته وما يلقاه من إخوانه هل توصيه بالصبر أين هو الإيمان بالنسبة للأمة الآن؟ وتواصل بالحق وتواصل بالصبر ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقل كلام الشافعي قال هو كما قال هكذا علق على كلام الشافعي هو كما قال يعني ما قال الإمام الشافعي هو في محله فإن الله عز وجل أخبره أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر وانتهى كلام الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله انظر إلى هذا التعليق البديع من شيخ الإسلام على كلام الإمام الشافعي جمع فأوعى إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا الإيمان والعمل الصالح ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصدق هكذا يعني أن يكون متعديا لا أن يكون المؤمن لازما يقتصر نفعه على نفسه لا بل ينبغي أن يتعد نفعك إلى غيرك أن تكون متعديا موصيا بالحق وموصيا بالصبر هل اتخذنا هذين الأمرين شعارا وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر ولو أن قبول الحق مض في هذا الزمان وإن كنت تقول كلمة الحق فأعلم ست... لأنك ستكون عدوا جاء رجل إلى سفيان الثوي قال إن الناس يحبونني قال الوسفيان أوتأموا بالمعروف نحن في شرح الرسول الثلاثة نحن نشرح الرسول الثلاثة قال الوسفيان رحمه الله أوتأموا بالمعروف وتنهى عن المنكر قال لا قال بئس الرجل أنت <تصفيق> يعني أنت تجامل وتداهن ها؟ لا تقول كلمة الحق لهذا فالناس يطرقونك لو كنت تقول كلمة الحق لكنت وحيدا ولربما في نظر الناس عدوة وخصوصا في هذا الزمان الناس لا يقبلون إلا المعنات والمجاملات وربما النفاق والعياد بالله جاء في تفسير كثير ما يختلف عن العبارة التي ذكرها المصنف هنا فقد جاء فيه قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه الصورة لو سعتهم والبعنى واحد والله أعلم وقال البخاري رحمه الله يعني هذا الدليل الثاني الذي استدل به شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبدالرهاب رحمة الله عليه الدليل الثاني قال البخاري رحمه الله يعني في كتاب العلم من صحيحه باب العلم قبل القول والعمل يقرأ باب بالتنوين لأنه مقطوع عن الإضافة والعلم مبتدأ قبل القول خبر للمبتدأ أفادت هذه الترجمة أن قول الإنسان وعمله لا اعتبار له في ميزان الشرع إلا إذا كان قائما على العلم فالعلم شرط لصحة القول والعمل فالعلم شرط لصحة القول والعمل إذن ذاب العلم قبل القول والعمل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل هذا من كلام البخاري أيضا لكن ليس في صحيحه كلمة قبل القول والعمل وإنما الذي فيه فبدأ فبدأ بالعلم فإما أن يكون قوله قبل القول والعمل كلام الشيخ محمد النهاب رحمه الله للتوضيح أو أنه في نسخة أخرى وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هو يشمل الأمة وهذا هو العلم واستغفر لدمبك هذا هو العمل ها هذا هو العمل وقد استدل بعض السلف بهذه الآية على فضل العلم فقد ذكر أبو نعيم رحمه الله في الخلية عن سفياب عدين رحمه الله أنه سئل عن فضل العلم فقال ألم تسمع قول الله جل وعلا حين بدأ به فقال فأعلم فأعلم أنه لا إله إلا الله ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال واستغفر, واستغفر لدندك ووجه الاستدلال على فضل العلم أن الله تعالى بدأ به فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم ثم قال الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن ها الأولى أما الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا ها يجب علينا هذه المسائل الثلاث مجملها الأولى في توحيد الربوبية والتانية في توحيد الألوهية والثالثة في الولاء والبراء والثالثة في الولاء والبراء قوله أنه يجب وهذه المسائل الثلاث عظيمة لا بد من تعلمها ولا بد من العمل بها لأنها قاعدة الدين وأساس العقيدة فالأولى هي ترخيضة مبيلة أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا هذه تلت أمور الأولى أن الله تعالى خلقنا والدليل على أن الله خلقنا والسمع والعقل بسمعك وعقلك تتوصل إلى أن الله جل وعلا هو الذي خلقك أما الصنع فآياته كثيرة تقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء أما العقل فقد دل عليه قول الله تعالى في صورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تدبر بعقلك هذا الأمر أخلقت من غير شيء أم أنك أنت الخالق ففي هذه الآية دليل عقلي على أنه لا بد من خالق وأنه لم يوجد هذا الكون صدفة كما يدعي أصحاب الصدفة لأن القسمة العقلية تقتضي ثلاث أمور لرب عليها إما أننا خلقنا بدون خالق وهذا لا يمكن لأن الخلق لا بد أن يتعلق بخالق كتحريك يتعلق بمحرك فلا يمكن الشيء أن يتحرك من مكانه إلا بوجود محرك له وهذا أمر ضروري يعرفه العقلاء فكوننا خلقنا بدون خالق هذا لا يمكن لا يمكن والناس بمقتدع عقولهم. حتى المعاندون منهم يعرفون هذا. فلو قيل لشخص إن هناك قصراً من القصور الذي جهز بكل ما تشتهيه الأنفس وتتمناه، ولكن هذا القصر وجد صدفة بدون بناء ولا إعداد. لبعض الناس إلى التكذيب. وقال هذا لا يمكن. لأن القصر يحتاج إلى بناء وما فيه يحتاج إلى إعداد فلا بد من عمال وصناع واصحاب الفرس وخدم وكذا وكذا هذا الأمام الأول أما الأمام الثاني أننا خلقنا أنفسنا يعني كل واحد منا خلق نفسه وهذا أشد فسادا مما قبله لأننا معدومون والمعدوم لا يمكن أن يكون قادرا على إيجاد نفسه أنت عدم فكيف تجد نفسك لأن العدم نقص والخلق كمال فكيف يكون الناقص كاملا هذا لا يمكن فتعين الأمر الثالث وهو أنه لابد لنا من خالق لابد لنا من خالق وهو الرب جل وعلا القادر سبحانه ألا له الخلق والأمر ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء يعني هل هم خلقوا هكذا دون خالق هذا الأمر الأول أم هم الخالقون يعني لأنفسهم هذا الأمر الثاني هذا الأمر الثاني والثالث لم تذكره الآية لأنه إذا امتنع الأمر الأول والثاني يتعين الأمر الثالث وقد ورد في هذا الحديث ما عليكم سلامة الله وقد ورد في هذا الحديث أن رجلا مشركاً سمع هذه الآية فدخل الإيمان في قلبه وهو زبيل بن مطع الله عنه كما في صاحب بخاي أنه جاء في موضوع أسرى بدر أو أسارى بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور فمرت الآية وجبير يسمع فيقول معبرا عن نفسه كاذ قلبي أن يطير ومنذ ذلك الوقت وقر الإيمان في قلبي لأنه من أهل البسان والفصاحة والبلاغة فعرف الآية ومدلولها ومعناها وما تدل عليه فوقر الإيمان في قلبه هذه مشكلة عندنا نحن لا نفهم اللغة العربية لغتنا العربية هي مزيج وخريط هذا إذا كانت لغة عربية أما لهجتنا فهي اللهجة الرسمية ولهذا لا نفهم كلام الله جل على حق الفهم ولا يؤتل في قلوبنا كما كان يؤتل في هؤلاء العرب الذين كانوا يفهمون لغة العرب وأن القرآن نزل بلغتهم ففهموا معنى الآيات فكانت الآية تقرع, أو تقرع آذانهم وتستقر في قلوبهم هكذا وقع لهذا الرجل قوله بعد قوله وخلقنا ورزقنا ورزقنا الأمر الثاني ما يتعلق بتوحيد الربوبية كذلك لأن الخالق هو الله هذه توحيد الربوبية أننا نعبد الله تعالى بأفعاله هو الخالق الرازق ها؟ يعني خلقنا ورزقنا والدليل على أنه رزقنا آيات كثيرة من القرآن الكريم تقوله تعالى وفي السماوات زقكم وما تعودون. وقوله تعالى إن الله هو الظّzac. سعال صيغة مبالغة. هو الظّzac بالقوة المتين. وقوله تعالى إن الله يزق من يشاء بغير سبب. علي كلها دلة على أن الذي يرزقنا هو الله جل وعلا هو الله جل وعلا قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل هو الله إلى غير ذلك من الآيات والرزق اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله قال في القاموس الرزق بالكسر ما ينتفع به كل مرتزق ورزق نوعان خاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين وهذا هو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه إذ كان عونا على طاعة الله جل وعلا قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هذا الرزق الخاص وهناك قل الله نعم وهناك رزق عام وهو ما به قوام البدل سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان المنزوق مسلما أو كافرا قال تعالى وما من دبة في الأرض إلا على الله رزقها قول الشيخ رحمه الله ولم يتركن هملا هذا الأمر التالت هذا الأمر التالت والهمل بالتحييك هو السدى المطروك ليلة ونهار ولم يرد اللفظ هو هذا في القرآن الكريم وإنما الذي ورد في القرآن الكريم أيحسب الإنسان أن يترك سدى. سدى يعني هملا وورد في القرآن كذلك أفحسبتم أنما خلقناكم عبتا كذلك وأنكم إلينا لا ترجعون فالهمل والسدى والعبث بمعنى واحد وهو المطرق الذي لا يؤمن ولا ينهى والدليل من الصنع على أن الله تعالى لم يتركنا سدى وما تقدم أما الدليل من العقل فإن الله جل وعلا حكيم فقد خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب وأوجب علينا طاعتهم وأمرنا بقتال المعاندين فلو لم يكن هناك حساب ولا عقاب ولا تواب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الله تعالى عنه الله تعالى شارع هذه الأمور لمعادن يحاسب عليه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فهذا الدليل العقلي يدل على أن الله تعالى لم يطرقن هملا وأن الجزاء الأخراوية تعقبه الحياة الأبدية ويالحياة الحقيقية كما في قولي تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي سمها حياة مع أن الدنيا حياة لكن حياة إلى زوال والقضاء أن حياة البقاء والخلود فهي الحياة في الدار الآخرة إما في عذاب صرمدي وإما في نعيم دائم نسأل الله الكريم من فضله أن نكون وإياكم من أصحاب النعيم الدائم بل أرسل إلينا رسولا أسأل إلينا رسوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ومن عصاه دخل النار ومن عصاه دخل النار هذا دليل على أن الله تعالى لم يتركنا يطرقن هملا والمراد بالرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم من والمراض بقول المصنف أرسل إلينا أي معشر الأمة وقد جاء في القرآن الكريم آية عظيمة بي الغيب بإعتتي الرسل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إلا ليطاع بإذن الله فالغاية من إرسال الرسل يطاعتهم واتباعهم فيما جاء به عن الله تعالى وأما الحكمة من إرسال الرسل فهي هداية البشرية إلى الصراط المستقيم وبيان عبادة الله والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى ترعون رسول رسولا فأعصى العون الرسولا فأخذناه أخذ وبيلا فأخذناه أخذ وبيلا الحكمة من إرسال الرسل قلنا هداية البشر وبيان عبادة الله على الوجه المرضي، لأن العقل البشري لا يستقل بنعفة ذلك. والطلاق لا يمكن أن يكون عن الله تعالى إلا بواسطة الرسل. الرسل واسطة، آه، واسطة بين الله جل في علاه وبين الخلق. فالرسول صلى الله عليه وسلم والذي يشفع للأمة بعد تشريع الله، أين الحكم؟ إلا لله ثم بين المصنف رحمه الله ما مآل الطائعين والعصاة بقوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار أعادنا الله وإياكم من النار وهذا دل عليه القرآن الكريم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجهي من تحت تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وفي الجانب الآخر ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها <تصفيق> وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى من يأبى لو قمت بالاستفتاء اليوم في الأمة وقلت لهم من يريد منكم أن يدخل الجنة لو جدت الجواب مئة في المئة كل يريد أن يدخل الجنة وكل يطمع في الجنة الذي يشرب الخمر يطمع في الجنة والذي لا يصلي يطمع في الجنة والذي لا يعرف سنة رسول الله يطمعه في الجنة حتى الملحد مع نفسه يريد الجنة لكن إنه هو الضابط كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قال يا رسول الله ومن يأبى هذا استقراب يستغرب الصحابة هذا الأمر لأنه في زمن الصحابة لا أحد يأبى هذا الأمر لا يأبى دخول الجنة ومن يأبى يا رسول الله قال من عطاعني دخل الجنة الله أكبر ومن عصاني فقد أبى وانتهى الأمر من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى الجنة ورفضها لا يؤذي الجنة إذن طاعتك لرسول الله ووصلك إلى الجنة ها؟ ومعصيتك له تكون لك حاجزا ومانعا من دخول الجنة لن تدخل الجنة إذا كنت ممن لا يحقق الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت مع نفسك تحقق الطاعة لله لأن طاعة الرسول على طاعة الله أمران متلازمان أه؟ ومن يعصي الله ورسوله قد ضل ضرور كبير ومن يطيع الله ورسوله انظر هكذا إذن قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أرى والحديث أخرج البخاري والدليل قوله تعالى إِنَّ أَلْصَنَ إلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَلْصَنَ إلَى ثِبْعَونَ رَسُولًا فَعَصَى ثِبْعَونَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا دين على المسألة الأخرى قوله بل أرسل إلينا رسول والخطاب في قوله تعالى إِنَّ أَلْصَنَ إلَيْكُمْ يعني لكفار قريش والمراد سائما الناس رسولا شاهدا عليكم يعني شاهدا على أعمالكم كما في قوله تعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ها؟ وقوله تعالى كما أرسلنا كما أرسلنا إلى ترعون رسوله هو موسى عليه الصلاة والسلام وعدم تعيينه لعدم دخوله في التشبيه أو لأنه معلوم غني عن البيان والمقصود من هذه الآية والله أعلم تذكير الأمة بهذه النعمة العظيمة وهي إرسال هذا النبي الكريم وتحذيرها أن تفعل مثل ما فعل قوم فرعون فيصيبهم ما أصابهم والمعنى أن الله جل في علاه أرسل إليكم رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا فانظروا ماذا كان موقف فرعون وقومه من الرسول لأن سنة الله واحدة لا تتغير ولا تتبدل قال تعالى فعصى عون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وأصر وبيلا في اللغة بمعنى التقيل الشديد كما ورد عن من عباس رضي الله عنهما تقول العرب كلا وبيلا وطعام وبيل كلا وبيل وبيل وطعام وبيل أي تقيل ردي والطعام الذي يستمرأ تهضمه المعدة براحة وفي وقت قصير أما إذا كان الطعام لا يستمر فإن المعدة لا تقوم بهضمه بسهولة وتحتاج إلى وقت أطول وقد يكون العواقب وخيمة قال عبد الله لمسعود رضي الله عنه الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبي على ابن سعد الله عنه الحق تقيل مائي والباطل خفيف وبي يعني عاقبة وخيمة أما الحق فإنه وإن كان الإنسان يحس به بأنه تقيل عليه فهو مائي خفيف عاقبة حميلة الله تعالى أخذ في العون أخذا شديدا مهلكا وذلك بإغرائه وجنوده في البحر. أه فلم يفلت منهم أحد ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة ثم عذاب النار قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة العونة أشد العذاب ثم قال المصنف رحمه الله التالي الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لما نكون مقربا ولا نبي المنثل هذه المسألة تتعلق بتوحيد الألوهية ونرجعها إن شاء الله تعالى إلى الحصة المقبلة سائلين الله جل وعلا أن ينفعن وإياكم ما سمعنا وأن يبارك فيكم وفي في وفي حضوركم كما نسأل جل وعلا أن يصحح عقائدنا وأن يقوي يقيننا في ربنا جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا سنعناه في ميزان حسناتنا جزى الله خيرا كل من أعانى على نشر هذه المادة ومن دل على خيره فله مثل أجر فاعله وجعل ذلك في حسنات فائليه ومستمعيه والدالين عليه ولا تنسونا من صالح دعائكم مع تحيات إكوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة